جاءت اهو حديدا او خنق مما يكبر في صدوركم فسيقولون من رَأَيْنَقُمْ أَوْ لَمَّا هُون فَسَنُجْرِي بِبَنَا إِلَيْكَ رُؤْسًا وَيَقُولُونَ مَتَاهُ وَقُلْ عسى إِنَّ السَّاءَ يَا قريبا يوم ما يدعو قم فاستند ابن حمدي وتظنون وَقُلْ யூிய ஆசன் இனய ஜவுபும் இன்ன جَئْتَ نَكَانَ لِلْإِنْسِ أَنْ يَعُدُّوا انمكم اعلم بكم اي يشاء يرحمكم او اي يشاء ويعذبكم وما ارسلناك عليهم وكيل وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَهُوَ الَّذِي قَدْ فَضَّلَ لَنَا وَدَنَّى بِنَا بورا قل يدع الذين نزعتم من دوني فلا يملكون كشفا لَا تَحْوِيلَا أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَاذْتَرُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الرَّسِيلَةَ أَن يُ يَقْرَبُونَ وَيَجُونُ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ كان محذورا وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معلوم ديدا كان ذلك في الكتاب بما صورا